Is Mitä <tuh> te الختيار <تصفيق> البر صوتي كلمة لا تحروف هي الفتح وعلمك شوف صوتي كلمة لا تحروف هي الفتح وعلمك شوف أني يا محمد وطوف ملدي اللي عتاب وفوق رفع صوتك فوق وغني صوتك حق وما بيولي رفع صوتك فوق وغني صوتك حق وما بيولي الله يهزدي الدنيا يغني